المتجول القرآني تجوال في رحاب القرآن الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أحبة في الله طبتم جميعا وطاب مشاكم ومسعاكم وتبوأتم من الجنة منزلة أما أما بعد وذكركم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى قال الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا إلى جزاء رب قال يصلح لكم أعملكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم اجعلنا من الطائعين الفائزين اللهم أمين يا رب العالمين حبت في الله تكلمنا في اللقاء السابق عن الاحداث الجاريه التي تمر بها البلاد في هذه الايام ومن لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم يعني المسلم الذي يعيش بين جنبات الدوله الاسلاميه ومش مهتم ولا موجوع ولا في دماغه ده ما يستحقش بكل وضوح ان يكون مسلما ما يستحقش يكون مسلم يعيش تحت رايه الاسلام ويعيش في كنف الدوله الاسلاميه ويعيش في في هذه المنّة والنعمة العظيمة اللي هي نعمة الإيه الإسلام، فالحمد لله على نعمة الاسلام وكفى بها إيه وكفى بها نعمة أعظم نعمة إن ربنا منعنا بنعمة الإسلام. فازين نبقى مسلم عايش في وسط الأمة الإسلامية والأمة الآن يعني بتمر بمنعطف خطير، كل الناس اللي في العالم الإسلامي دلوقتي مستنيين مصر، آه لو مصر قامت مصر إسلامية قام وراءها العالم الإسلامي. ولو قاعده مصر قاعده العالم وانتوا شايفين الحرب الاعلاميه اللي بيشنها الاعلام المجرم المجرم اليهودي الان على الاسلام والاسلاميين وبيشمشموه كده على اي خطا اي خطا ويكبروه ويضخموه حتى في اخر, آخر ما سمعنا ان هم اتهموا الشيخ حازم ابو اسماعيل بان امه تحمل جواز الامريكي امريكيه وهذا هذا هذه فريه هذا غير صحيح 100% وإن حرس هذا يعني لو حرس هذا بالفعل هذا شغل أمريكا فقط هم ليفبركوا هذا الأمر ولكن الشيخ الآن رفع قضية على بطلان هذا الإدعاء يوم الأربع القادم إن شاء الله بالكثير سين شاء الله بإذن الله نتمنى من الله سبحانه وتعالى وندعو الله أن يرزقه أن يكسب هذه القضية وأن ينصر عليه أعداؤه إنه ولي ذلك هو عليه الآن نحن في مرحلة الاختبار والتمحيص والمرحلة خلاص بتنتهي وإحنا نفقرين أن إحنا الله سبحانه وتعالى سيرزقنا بتطبيق الشريعة كده بالفراغ يعني إحنا وانتقعد في البيت كده بتأكل وتشرب ربه وتنام خلاص تنزل عليك الشريعة وربنا يرزقك بحاكم يتق الله فيك ماشي. أصل الشريعة دي رحمة وانت عايز ربنا يرحمك من غير ما تقدم ما انت لازم تقدم لازم تعمل زي الصحاب رضي الله الصحاب رضي الله عنهم زهقت أرواحهم تعبوا قوي قوي لما وصلوا لنا الدين وصحابك كانوا بمشوا على الشوك كانوا كلها بتاعتهم شوك لكن احنا الطرق بتاعتنا مش شوك وانا حاجة الطرق بتاعتنا اسهل بكتير جدا فربنا يقول لك ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما اتكم مثل الذين خلوا من قبلكم حاول تمسك نفسك شوي السلام عليك ولما اتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا تخيل وصل حد فين وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله فربنا دايما نقول لك الا ان نصر الله قريب بس عايز ايه عايز رجاله ربنا يقول لك ولو شاء الله لانتصر منهم وربنا سبحانه وتعالى قادر يخلي أعداء دول يخسف فيهم الأرض قادر ولا مش قادر قادر زي تسونامي جبعت لهم كده زي زي موضوعه السنامي كده. فيضان زيت تسونامي يدمر الأرض يجعل عليها سفلها قل له يا جبريل انزل اقترع أمريكا من الأرض واجعل عليها سفلها اختلح أو اسرائيل لكن الله سبحانه يقول لك ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلغ بعضكم ببعض اختبرنا ببعض وخبالك احنا لو لو ما حصلش عندنا هذا الاختبار مش هنفوق يعني لو ما حصلش عندنا القهر والجوع والضغط النفسي والاكتئابات ديت مش هنفوق هننسى الله سبحانه وتعالى وهنبعد عن عن الله سبحانه وتعالى زي اللي بيشبع كده لما واحد يكون شبعان وحالته المادات الضبط ينسى بقى وينسى لحد لما ينسى خالص فربنا سبحانه وتعالى الآن يختبر الأمة الله سبحانه وتعالى قال عسى ربكم أيهلك عدواكم وبالفعل حصل واستخلفكم في الأرض فينظور كيف تعمل بقى كنتوا عاملين تتحججوا وتقولوا ده الرئيس ظالم وقام للدولة ظالم تقول ما خلاص ربنا شالوا عنكم وديه معجزة يا إخو معجزة ده مش معجزة حد يعترض ان دي معجزة دي معجزة ده بكل المقاييس معجزة ورغم ذلك احنا الوقت قاعدين ما فيش حد بيقدم النهاردة اللي بيقدمه قلة قليلة وكمان سرعان ما ننجرف خلف الإعلام وإحنا عارفين ان الإعلام ده بيدمر في أخلاقنا بقاله كم سنة من يوم ما طلع من ايام من أيام من أيام جمال عبد الناصر الاعلام وظيفته بس يدمر القيم والمبادئ والاخلاق الاسلاميه خلى المسلمين المسلمين مسخ صور بس كده ماشيين ورغم ذلك لسه في خيار في الامه يعني لسه في ناس أفضل كتيره جدا في الامه ودائما الاشرار اكتر من الاخيار دائما كده ربنا يقول لك إيه وقليل من عبادي الشكور وما اكثر الناس ولو حرصت المؤمنين الا الذين امنوا وقليل ما هم وعنوا في في في الآيات ذات الحكم ذات الحكم قولوا ربنا قولوا وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبعه وأهم وحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس مش قليلا قالوا إن كثيرا من الناس لفسقون فحكم الجاهلية في ناس جدا جدا مش عازز حكم الله سبحانه وتعالى مش عازز شرع الله رغم إن شرع الله سبحانه وتعالى هو الرحمة تابعنا عليك يا أخي الفاضل لو واحد سرق انا بقول لك كده يعني انت تخيلها وانت قاعد كده تخيل هذا الموقف لو واحد سرق وروحوا جايبينه كده ولمين جماعة بتوع السبعين فدان دول قال تعالوا كده يا جماعه في المدان عام هاتوا فلان اللي سرق ده روحوا جايبينه واطعين ايده قدام المجموعة دي والناس كلها اترعبت كده وخافت حد هيسرق طب بالله عليك لو حد فتحت ساب الدكان بتاعه مفتوح حط الفلوس بتاعته كده بره حد هيفكر يسرقها هيفتكر ان ايده لا مش ممكن والله لا يمكن لا يمكن هو ده شرع الله شرع الله الرحمة على عهد النبي عليه السلام حصل مرتين مرة واحدة بس رجم زاني والزاني هو اللي راح ألعم نفسه هو سيدنا سيدنا ماعز والغامدي رضي الله عنهم لأنه طبعا تابوا توبة وزعت على سبعين رجو من الأمة لوسعته فهم حالتين بس حالة سرقة واحدة وحالة زنا واحدة في عهد النبي وكذلك في عهد الفاروق عمر بس ثلاثة أربع حالات لكن بص النهاردة على التلفزيون في بتقول لي طبعا مش عايز اتكلم على اسماء الاسماء اللي انا حفظتها بالعافيه مش عارف قناه ايه وقناه ايه وقناه ايه وقناه ايه, وقناة إيه. تقلب كده تلاقي تلاقي القناه التلفزيون ده بيضرب نار جهنم نظر لا بالله بلاوي يا اخوه هم عايزين كده هم بيقولوا اللهم دمها فوضى واحفظها من النظام ده دعائهم هو ده الدعاء بتاعهم والله وده ديدنهم النهارده لما نزل الاخوه ربنا يبارك فيهم في في, في, في مجلس الشعب قالوا احنا هننزل قانون يجرم المسلسلات والأفلام اللي فيها مشاهد فاضحة وفيها مشاهد مخلة بالأخلاق وهنجرم هذا الأمر واللي هيعمل كده وهيعرض هيدفع غرامة وقد يؤدي ذلك إلى غلق القناة أو حبسه هاجوا وماجوا إزاي مول في الحرية السينما مول في الحرية الإبداع إزلتوا عايزين تحرمونا شوية متخلفين بتتهمونا نحن بالتخلف ولكن تترجعونا ألف وربعمائة الدين ده كان من ألف وربعمائة سنة أنتو هتترجعونا ألف وربعمائة سنة وراه بيتهم النبي عليه السلام والمولى سبحانه وتعالى استغفر العظيم بالتخلف والرجعيه احنا عايزين نطبق شرع الله سبحانه وتعالى رغم ان اوروبا لم تنجح الا بتطبيق الشرع الاسلاميه بس بغير عقيده بغير عقيده وهم الان الان, الان التقدم الاوروبي ينقلب ضدها يعني اوروبا الان بتاكل نفسها بنفسيه أنا كنت في اوروبا قريب اتفرج على الشوارع واللي بيحصل فيها لو مشيت كانك ماشي في جهنم وبرضو عندنا في مصر كده للاسف بسبب الاعلام يعني بسبب الاعلام, الاعلام فرنق الناس تلاقي كل نص شارع عليها باب يعني يعني بار يعني الناس بتشرب بيره وخمره وكل واحد صحته العظيم زينه في الشوارع مباح يمكن هنا الواحد لو شاف واحد بيعمل حاجه هيختشى شويه لكن هناك كل حاجه كله مباح مباح والاجرام كل يوم أشوف, اشوف ناس بتضرب حتى بتضرب الشرطه وفي في في يعني في يعني في ظلام قادمه يعني هي اوروبا بهذه التقنية. التقنية وبهذا التقدم قادمه نحو الظلام قادمة نحو الدمار ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس لذيقهم بعض جزء بعضا الذي يعملون فحتى تبص النهاردة على الأوروبيين عمين يقلوا يقلوا وهناك العرب يسافروا ويروحوا يأخذوا الجنسيات هناك, هناك كنت ماشي في لندن تبص لي هنا مش عارف مسلم من باكستان وهنا من إيران وهنا الله مالفين الإنجليز يا جماعة ده ما عادش في إنجليز في البلد قال لك أصلهم ما بتجوزوش هم حياتهم كلها زنا يمشي معدي شوية وبعدين ما ما, ما تعجبوش وبعدين يمشي شوية وبعدين كل اللي يقدر عليه خلف حتى تتعيل لذلك النهاردة الانجليز في انقراض وكذلك الامريكان في انقراض ما الذي اللي معمر بلاد ديت كل, كل اغلق تسعين في المية من الجوش بتاعتهم ولاد حرام ولاد زنة مش ولاده مش تسعين في المية ده ما في المية مش عايزوا لك ما في المية الناس اللي بيحاربوك دول وقفين ضدك دول ولاد حرام جيين من قطاع جين من من زواج غير شرعي تخيل كتير جدا يعني هناك تخش كده في المستشفيات تلاقي بنات عندهم 12 و 13 سنة و 14 سنة كانت مع البايفرند بتاعها وجاي عيل تولد العيل ويخدو منها وودوا الجيش عشان يحاربك يودوا العراقي يضربوا به عشان يضربونا به ما عندهش مبادئ هي دي, هي دي أوروبا دي أوروبا اللي هي قائم عليها فلذلك في انقراض وانكماش بسبب ايه بسبب انه ما عندهم شي التطبيق الكامل لشرع الله هم اللي مخليهم واقفين على حيلهم حاجه واحده بس تعرفين ايه العداله الاجتماعيه عندهم عداله العين لما بيتولد بيصرفوا له فلوس يتعلم ويتداوى وياكل ويشرب على حساب الدوله لو انت مركب طفل صغير في العربيه من غير كرسي كرسي اللي هو الامان ده تاخد مخلفة خمسين جنيه ترليني يعني حوالي خمسين جنيه مصر مخلفة على طول فوريه انت مركبه ازاي ده انت لازم تامن عليه ففي حفاظ على الطفل، في حفاظ على الأرواح، وفي دل مخليهم موفين على حيلهم وفي عدالة تمعية. طالونا نمشي كله، لكن لكن هم من جوه مجوفين، من جوه مجوفين. الناس دي لو, لو طبقوا الشريعة رغم أن هم عندهم هم شيء عقيدة، لو طبقوا كل القوانين يسبقونا زي ما هم سبقونا كده بالعدالة بس. احنا بقى مش مدينا فرصة خالص نطبق شرع الله سبحانه وتعالى. كل ما يروح رئيس ظالم يجيبوننا رئيس أظلم منه. واحد ممكن يسألني سؤال ويقول لي أنت متوقع إيه في المرحلة اللي جاية؟ أقول لك اللي أنا متوقعه والله سبحانه وتعالى اعلم ان هيشوف اسلام لم ترى مثله من قبل مصر هتشوف اسلام على على حق ربنا وناس مسلمه صح وناس تتقي الله فيك تشوف خير كثير على حق ربنا يا اما تبتلى بظالم وتشوف كفر وفجور وفسوق على حق ربنا فيش وسط المرحله اللي جايه دي كده يعني المرحلة اللي جايه دي احنا عايزين عايزين وقفه عايزين نفوق هم الوقت عاملين يخبطونا في الاعلام يخبطوا في الاخوان شويه يخبطوا في السلفيه شويه وفي الشيخ حازم شويه ويوم يعملوا لنا ازمات البوتاجاز وازم والناس بقى ايه تنخدع يا عيني للاسف احنا سامحوني يعني سامحوني احنا شعب ما عندوش اي حضارة يعني ثقافية ما عندناش ما عندناش ثقافة خالص احنا بس كلمه كده تخلينا نجري كلنا كده وبعدين كلمه ناحيه تلاقي كله بيجري كده لكن ما فيش رويه ما لناش كبير لازم نشوف كبرائنا فين ونسالهم رغم أن هناك الكثير من الكبار أيضا العملية بالنسبة لهم مش عارفين فين بس لكننا دائما مع الكثرة مع الكبار الكتار دائما نبص على الناس المخلصين الذين نحسبهم مخلصين الذين هم الملنون الكبير يعني فالحالة اللي نحن فيها دلوقتي تحتاج إلى تضرع إلى الله سبحانه وتعالى تضرع وتوسل أن الله سبحانه وتعالى يعاملنا بفضله لا بعدله إن ربنا سبحانه وتعالى لو عملنا بعدله دلوقتي لو هيعملنا بعدله خبنا وخسرنا والله لأن احنا مش لا نقدم أي شيء طب بالله عليكم ممكن تردوا عليا تقولوا احنا بنقدم دلوقتي بنقدم ايه طب في بالله عليكم اللي بيدعي كل يوم كده بكل او كل صلاه بيدعي ان ربنا يرزقنا ويقول اللهم ولي امرنا وخيرنا ولا تولي امرنا بيقولوا دعاء دمت يرفع يد اللي بيقولوا ارفع يد كم واحد كم واحد ها اللي بيقول دعاء اللي بيدعي لمصر الامه الاسلاميه كل يوم في الصلاه يرفع يد حتى الدعاء مش مقدم طب بالله عليك مستني ايه ما مستني ايه مستني الرئيس يتقل لفيك ازاي حتى الدعاء ربنا مش سمعوا منك جي حاجه تزعل ولا مزعلش أنا انا مستني واحد يرفع لهم هاش رافع عيد طب اخواتنا اللي بيتذبحوا في سوريا ما حسيتش بيهم عشان انا حكيت لكم قصه اخويا لما حكيت له لكم فاكرينها اخويا اللي كان كان اخويا الكبير في يوم من الايام كنت انا جاي من المعهد صغير عندي 17 18 سنه وبعدين واحد قال لي ان في حادثه في حادثه سيارة هناك كده كنت اللي حصل سواء مات قالوا لا لا الثواء مثل الفل العربية تشدشت والثواء مثل الفل قالت لهم كده يكسروا العربية وبظلوا صحيين بتاع العفريط ما بموتوش وروحت البيت قتالي اللي عمل حادث هذا أخويا وأنا بتاريا فلما تحطت في الموقف حسيت قلت يا بقى أنا كنت بتاريا وروحت بقى وأنا زعلان وأجرع أخويا أشوفه يده مغمى عليه في في المستشفى وما فقش إلى بعد يوم أو يومين الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى سلمه ودراعه كان بس يعني فتخيل لما تحطت في الموقف حسيت لما كان الوجع عندي انا والألم عندي انا في حياتي حسيت شوف كم واحد النهارده موجود في سوريا كم واحد موجود في العالم الاسلامي ونحن مش حاسين اهم حاجه ناكل واشرب يا اخو ربنا سبحانه وتعالى مش هينصرنا لما نحس ببعض ولا لمن نحب بعض ولا لمن نخاف على مصلحه بعض اهم حاجه احنا عايزين فلوس يا اخي تقول واحد يتقي الله فينا ولما واحد يتقي الله فينا الخير هيزيد ضربنا ربنا قال كده في القران ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم الا حسن لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم أكلوا من فوق ومن تحت خير من الدنيا فيا إخوة دواءك فيك وما تبصروا دواءك فيك وما تبصروا الدواء فيك أنت بس أنت مش شايفه وداءك منك الداء منك أنت وما تشعروا وأنت الكتاب, الم... وت... وأنت الكتاب المبين الذي بحرفه يظهر المضمر وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر فالمشكلة المشكلة مش عند حد المشكلة ان ربنا سبحانه وتعالى بيختبرنا مستني مننا حتى اللي يقدم يتبرع بحاجة يعمل حتى ولو يعمل دعاية مش يعمل دعاء شخص ده يعمل لشرع شرع الليل اللي طبق فينا شرع الله طب واحد حتى يعني يقول يا رب حتى الدعاء يتوسل كي الله في قيام الليل او قبل ما ينام او في كل صلاة او هو ساجد يا اخي ازاي تعدي عليك صلاة من غير ما تدعي للامة فيها ازاي دي ازاي عد عليك يوم من غير ما تدعي الأمة والأمة خلاص دي احنا يعني كلها أيام وإما نبقى فوق أو تحت إما أن نرحم وإما أن نزل مدى الحياة ولن ولن تقوم لنا قائمة لما يجي المهد المنتظر يعني احنا لو لو احنا الآن محكمناش محكمش فينا شرع الله فلن يحكم فينا إلا لما يجي المهد المنتظر الله أعلم بقى يجي إمتى بقى ممكن يجي قريب بعيد ما نعرفش لكن اللي لم يطبق في هذه الأوينة خلاص في يا أنا مش بأسكو ولا بزعلكو لكن احنا محتاجين وقفه مع النفس وهتقول لي شيخ طب إحنا كام يعني انت بتكلم النهارده في مسجد الفردوس والعدد ما يكملش حوالي ثلاثين أربعين واحد يعني فضلنا بتكلم في اماكن كتير يعني فضل الله بس ما استهوانش بدعائك يا يمكن انت مستجاب الدعوه وانت مش واخد بالك انا اه لو تعرف انا بعملوا لا والله العظيم اقسم بالله لو عندك شويه اخلاص كده رب تكون مين وبس قلت ربي يا رب يا رب من قلبك كده الله سبحانه وتعالى قادر ان يقبل منك هذه الدعوه ما تستهترش بنفسك ولا بدعوتك ممكن واحد بس يكون عاصي عاصي وبعدين تبقى الله قال يا رب ربنا استجاب له دعوته وحصلت كتيره جدا ان الناس كانت بعيدة عن ربنا عمل كل المبيقات ولما تبوا قال يا رب ربنا جعلوا مستجاب الدعوة في نقدم على الاقل على الاقل ولو الدعاء ان الله سبحانه وتعالى ينجينا بما نحن فيه وأن يهيئ للأمة امر رشد وأن يرزقنا حاكم صالح يتقي الله سبحانه وتعالى فينا تاجين <تصفيق> والله اللهم ولي امرنا خيرنا ولا تولي امرنا شررنا اللهم ولي امرنا خيرنا ولا تولي امرنا شررنا اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من يخافك فينا ولا يرحمنا ولي امرنا خيرنا ولا تولي امرنا شررنا واصلح احوالنا وبلغنا بما يرضيك آمالنا اللهم ارحمنا فانك بنا اللهم ارحمنا فانك بنا ولا تعذبنا فانت علينا قادر ولا تعذبنا فانت علينا قادر والطف بنا يا ربنا فيما جرت به المقادير اللهم عملنا بفضلك ولا تعملنا بعدلك اللهم انت اللهم إنت عملنا بعدلك خبنا وخسرنا وانت عاملنا بفضلك وكرمك فانت ارحم الراحمين اللهم ارحمنا فانك بنا راحم ولا تعذبنا فانت علينا قادر والطف بنا يا ربنا فيما جرت به المقادير اللهم لطف بنا يا ربنا في ما به المقادير انك على ما تشاء قدير انت نعم المولى ونعم النصير برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ارزقنا حاكما صالحا يتقي الله فينا اللهم ارزقنا حاكما صالحا يتقي الله فينا ولي علينا من يصلح شأننا وامرنا يا رب العالمين ولا تولي علينا ظالما يفسد امرنا ويفسد ديننا يا رب العالمين اللهم انصر اخواننا في سوريا وفي كل مكان اللهم انصر اخواننا في سوريا نصرا مؤزرا اللهم نصرك الذي وعدت لهم يا رب العالمين اللهم ان عدوهم لا يعجزك بشيء فان اللهم فيه عجائب صنيعك وقدرتك اللهم عليك ببشار اللهم عليك بشار وأنصاره واعوانه يا رب العالمين اللهم عليك به خذه اخذ عزيز مقتدر اللهم لا تمهله اكثر من ذلك يا رب العالمين اللهم ردنا والمسلمين اليك ردا جميلا واخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم جزاكم الله خيرا يا قدمت هذه الماده من صفحه المتجول القراني على الفيسبوك